سكبتم فؤادي ورب العباد وانتم مناع وقصدوا علي فهل تسعدوني بفصل الوداع اجلي يطينكم اعظم و ك م ر ه يصبب ا ل ص ي ن يطبع لكل اثره 「バイバイ」<音楽>「バイバ なるほど。 出たら الليل والرحله و ل ه و ا ل م و م و ل ل ا ل ل ه يا أ هلا صي وصي أنا يا اهل الود انا عاشق <تصفيق> والهد وين ل اهل الود ي أنا عاشق <تصفيق> والهام you <laughs> 「しんく☆ صوتي م ا ط ي م ع ل و ل ل ل ل م و ا ل ح م ل م له ا ل م ا له ا ل م 「めっちゃくちゃいいね」 مع كل ا ط ر ب اسرح الاهل و د ه ل و ن ا ورد ب ع د ما أ ش ف ي you